يا غافلا في بطانتي يا من لا يفيق من سكره اين ندمك على ذنوبك اين حسرتك على عيوبك الى متى تؤذي بالذنب نفسك وتضيع يومك وامسك لا مع الصادقين لك قدم ولا مع التائبين لك ندم هلا هل بسطت في الدجا يدا سائلا اللهم اقل لنا ما مضى من ذنوبنا واعصمنا فيما بقي من أعمارنا وارزقنا بَدَا الْبَدَرُ قَبْلَ الْفَوَاتِ وَالْحَذَارِ الْحَذَارَ مِنْ يَوْمِ الْغَفَلَاتِ قَبْلَ أَنْ يَقُولَ الْمُذْنِبُ رَبِّ ارْجِعُون فَيُقَالُ فَانظُرْ